اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته فلا يجوز القسم بمخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولا تنعقد يمين بمخلوق كائنا من كان كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم وبالنص الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله فقول بعض أهل العلم بالعقاد اليمين به صلى الله عليه وسلم لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر البطلان والله تعالى أعلم المسألة الثالثة يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء الأول إبرارها بفعل ما حلف عليه الثاني الكفارة وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق الثالث الاستثناء بنحو إن شاء الله والتحقيق أنه حل لليمين لا بدل من الكفارة كما زعمه ابن الماجشون ويشترط فيه قصد التلفظ به والاتصال باليمين فلا يقبل الفصل بغير ضروري كالسعال والعطاس وما ذهب إليه ابن عباس وغيره من جواز تراخ الاستثناء فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال لافعلن كذا أن يقول إن شاء الله كما صرح به تعالى في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فإن نسي الاستثناء بإن شاء الله وتذكره ولو بعد فصل فإنه يقول إن شاء الله ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله وتعليقها بمشيئته لا من حيث إنه يحل اليمين التي مضت وانعقدت ويدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ولو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال له قل إن شاء الله ويدل له أيضا أنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين لإمكان أن يلحقها الاستثناء المتأخر وعلم أن الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله إجماعا واختلف العلماء في غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق كأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو أنت علي كظهر أمي إن شاء الله أو أنت حرة إن شاء الله فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفيد في شيء من ذلك لأن هذه ليست ايمانا وإنما هي تعليقات للعتق والظهار والطلاق والاستثناء بالمشيئة إنما ورد به الشرع في اليمين دون التعليق وهذا مذهب مالك وأصحابه وبه قال الحسن والأوزاعي وقتاده ورجحه ابن العربي وغيره وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد في ذلك كله وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وطاووس وحماد وأبو ثور كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وفرق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق لأن الظهار فيه كفارة فهو يمين تنحل بالاستثناء كاليمين بالله والنذر ونقل ابن قدامة في المغني عن أبي موسى وجزم هو به المسألة الرابعة لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيا ففيه للعلماء ثلاثة مذاهب الأول لا حنث عليه مطلقا لأنه معذور بالنسيان والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما عليه وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فإن العلماء تلقوه بالقبول قديما وحديثا ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قال الله نعم ومن حديث ابن عباس قال الله قد فعلت وكون من فعل ناسيا لا يحنث هو قول عطاء وعمر بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق ورواية عن أحمد كما قاله صاحب المغني ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقا وهو مشهور مذهب مالك وبه قال السعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتادة وربيعة وابو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي كما نقله عنهم صاحب المغني ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا فلما كان عامدا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه اليمين ولا يخفى عدم ظهوره وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما فلا يُعذر بالنسيان في الطلاق والعطق ويُعذر به في غيرهما وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد كما قاله صاحب المغني قال واختاره الخلال وصاحبه وهو قول أبي عبيد قال مقيده عفى الله عنه وهذا القول الأخير له وجه من النظر لأن في الطلاق والعتق حقا لله وحقا للآدمي والحالف يمكن أن يكون متعمدا في نفس الأمر ويدعي النسيان لأن العمد من القصود الكامنة التي لا تظهر حقيقتها للناس فلو عذر بالدعاء النسيان لأمكن تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين والعلم عند الله تعالى المسألة الخامسة إذا حلف لا يفعل أمرا من المعروف كالإصلاح بين الناس ونحوه فليس له الامتناع من ذلك والتعلل باليمين بل عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تضروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الآية أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصيلة الرحم إذا حلفتم على تركها ونظير الآية قوله تعالى في حلف أبي بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح لما قال في عائشة رضي الله عنها ولا يأتلئن الفضل منكم والسعة أن يؤت للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله صلى الله عليه وسلم والله لا ان يلج احدكم بيمينه في اهله اذم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترض الله عليه متفق عليه من حديث ابي هريره وقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها متفق عليه أيضا من حديث أبي موسى وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة اعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك اتفق عليه أيضا والأحاديث في الباب كثيرة وهذا هو الحق في المسألة خلافا لمن قال كفارتها تركها تمسكا بأحاديث وردت في ذلك قال أبو داود والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح والعلم عند الله تعالى أيها المسلم الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته